الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ليه يوم الدين إياك نعب وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعز عليهم وإذن نقوم عليه ونقام المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا عونه لنبيه من, من آياتنا إنه هو السميع البصير وآت إذا موسى الكتاب وجعلنا نهودا لبني إسرائيل وجعلنا تاسوا الى الذين وآتى وعدا مفعولا فما رد كما لكم الكرم عليهم وانفقتماكم وانتدناكم بأموالهم وملي وجعالكم اكثر فيرا ان احسنتم احسنتم لأنكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يتبيروا نُحَمِّيكُمْ وَإِنْ عَبَدْتُمْ مَعَنًا وَتَعَلَّنْتُمْ أَنَّمَ الْكَافِرِينَ وَثَبَتَتْ أَقْلَمُ <فضلا من> رَبِّكُمْ كِتَابَتُهُمْ أَقْلَمُ <فضلا من> رَبِّهِمْ لِتَعْلَمُوا مَعَادَ السِّينِ أَمَنَامَ مُقْرِفِينَا فَتَسخُوا أَمَنَامَ تَطْوِينَا فَتَسخُوا فِيهَا فَحَطَّ عَلَيْهَا الْقَوْمُ فَحَطَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَتَمَّنَّاهَا تَدِينَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ vám sa inlám كوا لا تبسطها ولا تبسطها كل من بسط ولا تبسطها الا المستصفى ترع امنوا ممن محسورات ان دعته نسبني كان بعذاب قبيرا قصيرا Olha também botulumanda com hoje التي ح الله مِ بحّ وَم قت مظن مََّ قَقد جعل ل وَمنيس القلَ فلا يُص في القط كان مص وَلا تض غتي إ بتي حسن ح يدن وَشد وَأَف من عد ان العدة مسؤولة وانفق الكيل بما كنتم تعزون بالقصاص المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا ذلك خير واحسن به علم ولا تقف ما ليس لك به علم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 تُنقَضِ فِي جَهَنَّمَ مَمْلُومًا مَمْحُورًا أَفَأَصْفَاخَ رَبُّكُم فِي الْغَنِيمَةِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إلها إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَدَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بَلْ تَكْذِبُونَ وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لفتغوا إله العرش سبيلا سبحانه له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن منا شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقرون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً وإذا طرقت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَجَعَلُوا عَلَىٰ مَن أُنزِلَتْ آيَةٌ أَنَّهُ لَن يَفْطُمْ في آدَامَهِ وَقَالَ وَإِذَا تَكَرَّتَ بِالْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَاٰ آثَارِهِم نُصُورًا نَّحْنُ أعلم بما إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يكون الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوها لا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عضارا ومفاتا أئنا فانطقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلطا مما ينبض في صدوركم او خلطا في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي خلقكم اول مره فسينبغي ليت غروسا ويقولون متاهو قل عسى لي يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا ضليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان نَشَاءُ إِطَالَكَ مَلِئِ <تصفيق> الْإِنَاءِ صَانِعُهُ وَالْمُبِينُ أَوْ أَنَّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ مَنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَرَمِ Mm-hmm. Uh -huh. ما كان إلا فتنة من الناس والشجرة منعمت ثقل القران ونخوهم فما يزيدهم ان احيانا اسجدوا لله ليس قادها اسجدوا لمن خلق تقينا قال اوليتكا الذي كرمت علي اذا اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك Je to tak E ontem Ah, <laughs> ah, من الصلاة لذلوك الشمس إلى رسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسا Like why not لكثنة من نخيل وعلم فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا في سفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف في السماء حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنَّا إِلَّا فِتْنَةً أَمَّا نَعَمْ إِنَّا ظَنَنَّا I uh -huh. uh -huh. وإني لأهمك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده إلى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء لذلكم لفيها وبالحق لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولي من